لا الرحمن الرحيم الظلام تلك آيات الكتاب الحكيم وده ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بال الاخره هم يقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحنز لولا آس بِلله لولا آس بِلله يبغى علمه ويتغيظه كبيرا كأن لم يسمعها كأنه أذني وقرى فبشيره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات له الجنة النعيم قال لين فيها ضبط بالأرض الراسئا كميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها, فيها من كل زوج كريم والظالمون في ظلال مبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته